قال رب إ ن ي دعوت قومي ليلا ونهارا فلم ي ز د ه م دعائي إ ل ا فرارا